إن الله مع الذين تقوى الذين هم محقين. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلتنا اليوم. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة الحزن وابن القيم رحمه الله تعالى يخالف الهروي يعني ذكرها ابن القيم مع المدارج شرحا للمنازل يعني الهروي كتب المنازل وابن القيم شرح هذه المنازل وربط هذه المنازل بإياك نعبد وإياك نستعين الهروي يرى أن الحزن والحزن الذي يصيب الناس هو من مقامات التعبد وابن القيم يرى أن الحزن ليس بمحمود في الشرع إنما هو مذموم وقد ورد الحزن إما منهيا عنه وإما منفيا يعني يا نفاه الله عن المؤمنين في قوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نفاه عنهم أنهم يحزنون أو نهاهم عن الحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ثم قوله صلى الله عليه وسلم في القرآن لأي بكر الصديق لا تحزن إن الله معنا هذا معناه أن الحزن ليس بعبادة وهذا كنا ابن القيم أن الإنسان عليه أن لا يتكلف الحزن الهروي يتكلم عن ضرب من ضروب الحزن قلنا أن, أن ابن القيم رحمه الله يرى أن الحزن ليس بمطلوب ولا فائدة فيه واستدل بقوله ولا تحزن عليهم ولا تهنوا ولا تحزنوا اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا واستعاذ النبي من عن الحزن من الحزن بقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن فكيف يكون مطلوبا ومقاما من مقامات الإيمان هل يستعيد أحد من التقوى اللهم إني أعوذ بك من التقوى اللهم إني أعوذ بك من الخشية اللهم إني أعوذ بك من الإنابة اللهم إني أعوذ بك من التوكل فطالما أن النبي صامر منه دل على أنه ليس بشنو بمقام من مقامات العبادة لكن الهروي يرى أن الحزن في بعض النواحي محمود لا يطلب ولكن إذا أصاب الإنسان عليه أن يحزن على امور ومن هذه المجهة ليس الحزن في حد ذاته عبادة ولكنه ودى توجه ابن القيم لكلام الهروي أن الحزن ببعض النوايا طيب فمن فاتته طاع وحزن أجر على ذلك ومن ارتكب معصية وحزن بعدها وندم صار هذا الحزن ليس محمودا في ذاته وعينه باعتباره حزن ولكنه محمود باعتبار تعلقه بالله أنك ندمت وحزنت على شيء فاتك من الله شيء من الله فاتك يعني أنت كنت تصلي كنت في جماعة وفي جهة جماعه جماعة تعمل على ماذا تحزن لكن أن تتكلف الحزن وان تستدعيه وأن تجتره تجيب الحزن وتعمل نفسك انك انت حزنان هذا ينبغي الا يكون ليس من من المقامات طيب لكن اخواننا الحزن واقع احيانا قدرا تصيبك مصائب فما الذي يعتريك يعتريك الحزن ولذلك اهل الجنه يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن يعني حياة حزن، هم لا يسعون إلى اكتسابه، ولكن لا بد أن يحزنوا، ولا بد أن ينكسر قلب الإنسان، وهذا يدل على أنه ليس من مقامات الإيمان، ولا من منازل التقوى والطاع، وقوله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أن كلاهما يكسر القلب، الحزن يكسر القلب، والهم يكسر القلب. لكن الفرق بين الهم والحزن التوقع والخوف من شيء قبل أن يقع هم الزول يشير هم ليشير السماء وقع عليه والحزن على شيء وقع وترك أثرا مرا في نفسك هذا حزن يعني عندك زول يعني قريبك ما بعد ما دفنته أنت بجيك شنو بجيك حزن خايف تجيك حاجة بيجيك شنو هم واستعاذ سلم من كل شر يكسر القلب إن كان متوقع أو كانشنا ماضيا وخلف أثرا في النفس طيب نخش ابن القيم بعض الأدلة التي استدل بها الذين يجعلون الحزن عبادة مثلما صلى الله كان متواصل الأحزان متواصل شنو الأحزان وهذا حديث ضعيف ولو صح الحديث متواصل أحزان بمعنى شنو بمعنى جاد مش يتكلف انه يحزن بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف نفسه قائلا انا الضحوك القتال انا الضحوك القتال الضحوك معناه شنو الدائم البشر والحزن وال عاده مرتبط بفوت الدنيا اصلا دائما الحزن مرتبط بشنو يا اخوانه زيد يحزن متين لما نجد له حاجه من الدنيا مهمه ففوت الدنيا يوجب حزنا لكن يسلم الضحوك القتال هو جمع بين صفتين عظيمتين صفه الضحك وصفه القتال يعني جاد في مواضع الجد الجديه جاد شديد انا الضحوك القتال لان الضحوك لا يكون قتالا الزور يضحك مشنو؟ ما, ما بيعرف الشدائد ما عنده الشدائد وفو القتال صارم على طول شنو على طول الوقت لا يكون ضحوكا وقد جمع النبي عليه الصلاه والسلام بين الضحك وبين القتال فقال انا الضحوك القتال وهذا شيء عجيب جدا يذكره دوما ابن القيم في كتبه ولعله نقل ذلك عن شيخه ابن تيميه ان طبيعه شريعه سلم انها تمزج بين الاخلاق ففيها اللين ولكن فيها شنو مشد القوه فيها شنو ما تقول الشريعه مشدده ما مفسده لا كيف شنو يا يحيى خذ الكتابه بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه في قوه وفي شنو في لين في لين في جوانب تنظر الى الاخلاق والسماحه تقرا نصوص السماحه وقول الناس حسنا وهدوء الى الطيب من القول كويس وتبسمك في وجه اخيك صدقه أكثر اكثر مدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق واحاسنكم أخلاقا وترك المراء وتقرا احاديث القتال والجهاد باب الجهاد والحرب والقوه هذا طبيعه الرساله عيسى عليه السلام طبيعه رسالتي انها كانت طبيعه جمال قائمه على الجمال عيسى عليه السلام يقول لك من صفعك في خدك الايمن فادر له خدك الايسر ومن سخرك ميلا واحد شغلك ميل فامشي معه ميلاني طبيعة تعسنه جمال وطبيعة شريعة موسى عليه السلام جلال فيها هيبة شديدة وفيها قتال حتى قال له بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وعيس وموسى كان في قوة فأخذ الألواحة وفي نسخة يهودة لبنو إسرائيل واخذ برأس اخيه جنو يجره ورجع موسى الى قومه غضبان اثفا في قوه شريعه موسى فيها القوة وشريعه عيسى فيها اللين الحدود كانت في شريعه موسى التوراه اما عيسى عليه السلام ما كان عنده حدود عشان كذا قال ما اتيت لانقض النااموس النااموس دول العهد ما العهد القديم ما السلام جمال موسى عليه السلام شنو جلال وطبيعه رساله النبي الكمال هل هو الجلال في مواضعه والجمال في مواضعه الدار الجمال بيلقى والدار الجلال بيلقى الجمال بيتلقى والجلال شنو والجلال بيتلقى وده اسمه شنو؟ اللي بيجمع الجلال والجمال سوا بسموه شنو؟ الكمال في شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمه على الكمال الجمع بين الجمال وبين شنو؟ وبين الجلال طيب وصف الله بعض الانبياء بالحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو شنو فهو كريم يعني يعني كريم يعني شنو مقضوم مغيظ يعني مغيظ والكاظمين الغيظ فمكذوم معناها يعني عنده غضب شديد في في نفسه يعني الم متالم الالم يعتصر قلبه طيب لكن هذا الحزن لم يسعى إليه يعقوب إنما ابتلاه الله وأصابه الله به ولذلك ول لهذا ليس دليل يعني واحده والله يزول حقه يكون حزين لأنه الله قال عن يعقوب وبيطف عيناه من الحزن فهو كذين لا يعقوب ما سعى للحزن وليس عاقلا ولي وليس هنالك ثم تعاقل يسعى إلى, شنو؟ إلى الحزن ولكن المرض أو المصيبة أو الحزء أو الحزن إذا نزل بك عليك أن تصبر فهو حكاية عما أصابه الله عز وجل به بفقدان الألم وما أعقبه من الحسرة والحزن طيب دا هذا مقدمة كلام العلامة ابن قيم رحمه الله تعالى طيب قال صاحب المنازل الومنو الحروي قال الحروي الحزن توجع لفائك وتأسف على ممتنع وهذا صحيح ما في له في غلط يقواد الحزن شنو توجع لفائت شيء عندك في مصلحه فات منك حتى في الدنيا دي ممكن تفوت منك بيعه صح ولا ما صح وبيع انت كنت شايفه شنو مهمه السيد بتاع بتحزن لكن المؤمن ماله المؤمن لا يحزن على دنيا ابدا ولا يقول لو اني فعلت كذا فهنا شنو آه آه حزن على دنيا لفائت او تاسف على ممتنع برضو في حاجة أنت دائرة وما لقيتها في حاجة امتنعت عليك وفي حاجة كانت عندك واتشارت منك وفي حاجة تشيئة جيب عليك وما قدرت عليها بجيب حزن له هذا بجيب شنو؟ الحزن لكن أصطن المؤمن إذا حزن عليه ان يحزن في صورة ندم واسف على الآخرة أما الدنيا فلا يحزن عليها وشوف أصطن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين شنو؟ الذين آمنوا فهو يحزنهم يدخل عليهم الحزن ولا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه فالحزن اصل من الشيطان لكن ربنا ما يريد الحزن وكذا يمكن أن يقال عدم انبساط في الدنيا تواضع وهيبة وكذا لكن هذا لا يعني الإنسان يكون حزين طوال وهكذا هذا ليس دين ولا يتعبد به رب العالمين لكن شوف يا أخوان نكلمكم الآن الناس حقيقة وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره بمعنى يحزن كثير من الناس على فوات الدنيا ولا يحزنون على فوات الآخرة لا يتألم وياسى لحاله ويندم يقول والله نحن خلاص عن كبيرنا ما صلينا كويس ولا عبدنا وما عندنا كذا ما يقول بهذا الكلام لما أتت امراه إلى نوح عليه السلام وقالت له مات ولدي مات ولدي وهو طفل صغير وشاب يافع قال كم عمره قالت ثلاثمائة عام قالت الشافع قلت لي عندي قلت لي عندي ولد ما في الدنيا حاجة مسكين عمره ثلاثمائة سنة فقام ضحك وقالت له ما يضحكك يا خنا انا حزنان انت يضحك شنو قال النبي في آخر الزمان عمره وعمار أمته بين ستين والسبعين قالت لئن كنت في زمانهم لا اجعلنها سجدة واحدة بفسجده بس فسجدة لا اجعلنها سجدة واحدة فحقيقة احنا مبنا اسعد الاخر اسانا كل اي ترجع حزنك اولاد وانت مالك كنت يقول والله عيان وانت والله انا يعني ترضوني من المدرسة وانت تلقاكم كلها شنو في الدنيا لكن الانسان عليه ان يعظم الدين شوف اكلمك يا إخوان حسان من من الاشكالاتك جدا الا التربيه تربيه الابناء وتربيه الذريه الان عندك ذريه ما شنو في الذريه الاشكال الكبير جدا إنه نحن ما احنا نربون على الدين رحمه بهم للاسف الشديد يعني الواحد مبدي يقول لولده صلي ولدره ويقول البيت صلي والبيت ما محجبه يقول اسمعي هوي أنتي بتوديني النار وانا ما ممكن اكبر الكلام ده كما لبست الحجاب ما بتطلع من أبيض الشبر لا لمدرسة لا لقراية لأنه كان بكت له و هو لكن البيض ذاته أول ولد أنت حسن لو عندك بيت قلت أنت حج قلت لك لا يا ابويا يا لا ما دايره وبكت أنت قمت خليت بيتك يوم القيامة أنت يوم القيامة قدام الناس أمام الله تقول لله أنا فساد فلان وبعدين تتبرى من ابوها وتلعنه بعدين في الدنيا كان بيتبكي انكم تقولوا خلاص خلينا نكذب في الدنيا يوم القيامة تلعن ويلعن بعضكم بعضا تلعنوا يوم القيامه هو جاء في لعنه لعنه لعن يا اخواننا اكلمك نحن كمسلمين ما جادين الدين ده ما جادين الدين الدين ما الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين مع المزاج بناخده والما بينفع مع مزاجنا بناخده وده ما دين ده لعب ده ده يعتبر عبث وليس دين الدين يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض في تصرف يصلوا في الصف الأول لكن ما عنده شغل مع بنات ولا أولاده في الصلاة ولا التقوى ولا الايمان ولا بك ولا أي حاجة هو يمشي النار وهي يمشي النار وصلاة ما تنفعه الصلاة ما تنفعه لأنه دي مسؤولية وقصر قصر في مسؤوليته لأنه صلى الله قال لي فاطمة أي شيء أفضل للمراه يا فاطمة قالت ألا ترى رجلا ولا يراها فضمها وقال ذرية بعضها من بعض ألا ترى رجلا ولا شمع ولا يراها يخونا في ناس بيقول له ولده سوى الغزينه وبيقول له بنته اذني انت طعم تستغرب اي زول بيجيب فضائيه جوا البيت بيقول له بنت المراهقه اذني وبيقول له ولده اذني لانه انت المسؤول وانت الراعي لانه انت بعد ما المسلسله بتتهي الورد فكر في شنو مش عارف أه؟ المناظر بتجي اخواننا الذاكره بتاعه ابن ادم ذاكرة صليبة. الذاكره الصلبه الذاكره دي تحصل فيها اختزان كل المناظر في يومها متذكره يوم يوم وما نحن خلي بالك انتهينا لا أخلاقنا انتهت أي زود هلا جروش بالمتاجر في في أخلاق الناس عشان يعمل فيلم في الباص الناس بيركبوا كتال والناس ذاته فسدوا حس زي دم مرضي جابلو الناس كانوا عندهم دين كلهم ما يركبو يقول نحنا ما حنركب يركب الباصات فيها هو ده في نهاي جروش كان قلت الناس ما أحد يركب الباصات فيها أفلام كعبه شنو ها هخل هو ده الجروش في النهاية بدل شوف دي مسؤوليات وتابعات انا بعري زوج اولاده كلهم بيصلوا قالوا انا يزوج بصلبي ما يغني معي في البيت قانون اهم حاجه عند الصلاه قبل الاكل والشراب واللبس وشاي الصباح قبل اي حاجه اثر اهم حاجه يقول لك انا ما اصلي ما يغني معي في البيت تخيل واولاده الواحد حتبقى يصلي في الجامع تقول له والله ما شاء الله قلت لك زوج الحاجه خطير قال لك ما بيصلي ما يغني معي في البيت لكنهم هم مبسوطين من ابوه بسطه شديده وبعدين معتبرينه قدوه ومعتدين به ومفتخرين به وزاته شايفين ابوه داحسن حاجه لانه قال لهم اي زول ما بصلي ما يقلل معه في بطن البيت كويس وربنا فاتح على وعمارات وهناي هنايه اولاد لكن مؤدبين ادب شديد مؤدبين ادب جد ذاته ما شاء الله يعني التربية دي شيء فعلا من عند رب العالمين قال الهروي والحزن له ثلاث درجات الاولى حزن العام الاولى حزن العامة هو الحزن على التفريط في الخدمه وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الايام وده ممكن يكون كلام مقبول يحزن الانسان على التفريط في الخدمه الخدمه العمل والطاعه يعني اذا فرط في الطاعه لله هم بسموه الطاعه لله يسموها شنو يسموا الخدمة. ولكن الخدمه عندهم عند ارباب السلوك متعلقه بالاخلاق والاداب ما من باب الافعال وهي حق.. الخدمة حق العبودية و أذب العبودية واجبة الإنسان يقول, يقول لك يعني عندهم شنو تضيع العمل الصالح وتضيع الخدمة الخدمة أجل عندهم من العمل الصالح إذا كان العمل الصالح هو مجرد العمل الخدمة العمل الصالح بقلب فيه عبوديه وتدل لله فلما يفرط في الخدمة، في خدمة الله يعني ما خدم الله كويس ما عبد حق الاباده لما يحصل منه تفريط بيقوم بجرس يقول يا أخي أنا ليه ليه ما عبدت الله كويس الجفاء ده حاجة خاصة من المعصية كيف المعصية يسأل إذا وقع في معصية يحزن لكن ديل بيحزنوا على آثار المعصية المعصيه بتوجب جفاء بينك وبين الله المعصيه بتوجب شنو جفاء بينك وبين الله لانه شنو يعني إذا كان عند انس بالله وشاع انه ايمانه عالي فجاء ايمانه بدا شنو ينغص بشعور انه كانه اصابه ضرب من ضروب التورط في الجفاء يعني التورط في شنو الجفاء وتضيع الايام من الشق الثالث في الدرجه الاولى قال الاولى حزن العامه حزن العبده شنو حزن على التفريط في الخدمه وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الايام كيف تضيع الايام تضيع الايام بامرين الأمر الأول أن تضيع الأيام بخلوها عن الطاعات أن تضيع الأيام بشنو؟ بخلوها عن شنو؟ عن الطاعات كيف؟ إخواننا الإنسان ممكن يكون عايش أيامه زي ما هي لكن ما عنده فيها طاعة هذا يعتبر ضيع الأيام بتحته هذا يعتبر شنو؟ ضيع أيامه عشان كده؟ السلف الصالح يقول لك شنو؟ يقول ليك العمر الحقيقي الذي سوف يحسب أكان في طاعة الله؟ أي حاجة في معصية الله ليس من عمرك عرفت فمعناها شنو معناها هذا اسم تضيع الأيام وتضيع الأيام إذا عملت طاعات وما وجدت حلاوة الطاعة برضو تضيع الأيام يعني تضيع الأيام بأمرين الأمر الأول بشنو خلوها من الطاعات وخلوها من حلاوة الإيمان أي إخوان بشوفوا عمرك ايامك دي يوم ولا يوم الايام دي هي الخزانه التي تضع فيها العمل الصالح يعني انت من الصباح لحد الميزه ذكرتها بيكتبوه في اليوم ده بيقولوا ذكرت يوم كده عصيت بيكتبوا يوم المعصيه عصيت يوم كده واليوم الفلاني قلت كده الخزنه اللي بتحوي الاعمال سواء كان من الخير والشر شنو هي هذه الايام طيب فده معناه شنو معناه الدرجه الاولى من درجات شنو الحزن المستمع الكريم نتوقف لحظات مع فاصل قصير إذاعة طيبة ترحب بكم على أثير موجتها فم مئة وشبك يا روضة للعلم آح عبيرها وتعانقت فيها الشذا والكاذير ينفعي فياضنا أنهل المدى. من يسير على قضى الإرشاد من نبعك البياض ننهل علمنا علما يسير على قضى الإرشاد فنشاطنا صاغ الأمر حلاوة ومضى على نور المدى والطادي ننادي على الرسول, أتاه على الرسول أتاه إذاعة طيبه ترحب بكم على أثير موجتها اف ام 103 الدرجة الثانية حزن أهل الإرادة حزن شنو وهو قال حزن على تعلق القلب بالتفرقة وعن اشتغال النفس عن الشهود وعن التسلي وعن التسلي عن الحزن طيب دمعنا اشنو اخواننا المؤمن اذا ذكر الله يذكر الله بقلبه ولسانه يعني ما يقوله باللسان يكون الحاضر فاشنو يكون الحاضرا فاشنو في, في قلبه ديش فاشنو جمعية القلب يعني قلبك شنو؟ اجتمع على الله والهذا القلب لم يتفرق في ارادات شتى يعني مرات قلبة يقول داير تعمل حاجه وداير تصلي وداير تسوي وداير حاجه وكلها تتوارد عليك لو صليت ما حصل لجمعيه قلب سوف تصلي بشنو بتفرق ده هو شنو التفرق فحزن الحزن على تعلق القلب بالتفرقه يعني قلبك صار مفرق انت بكون تحزن تعبد الله تشعر انك انت شنو ليس لحاضر الفكر ولا مستجمع القلب ولا وحد الإرادة إرادتك ما وحدة الله بس لديك إرادات كثيرة جدا هذا يصيبك بحزن إذا تشتت القلب لا لماذا لأنك تريد التفرقة ولا الجمعية تريد شنو؟ جمعية القلب على شنو؟ على الله أنت تجتمع إخواننا أنت الآن لما تأنس بالله قال ورجل ذكر الله خاليا فشنو؟ براه بينه بنفسه بين ذكر الله دم حنا كان في يعني قلبه حاضر مستجمع ما في بيكون مشتت يذكر الله قلب في جهة واللسان في جهة لكن جمعية القلب أن تذكر وأن تستشعر وأن تحس وأن يكون قلبك مقبل على الله مستمع بكلياته لا يتفرق في اوديه الدنيا ولا في طلب الإرادات الفاسدة إنما مراده واحد وهو الله سبحانه وتعالى ورضاه فإذا ما تفرق القلب حزن صاحبه حزن لماذا؟ لشنو؟ لتفرق شنو؟ تفرق شنو تفرق بالتفرقه قال وعلى اشتغال النفس عن الشهود اشتغال النفس عن شنو عن الشهود طيب ده دل الكلام ده معناه شنو اشتغال النفس عن الشهود ان تشهد عظمه الله اخواني انت بتكون مستحضر عظمه الله طوالي لما تيجي تصلي بتستحضر شنو عظمت... لكن لما تكون تتوناس مع الناس في اللحظه اللي شنو ما مش يمكن كده بتقول الكلام الفارغ وممكن تشاكل وإذا كنت تكون تذكر عظمة الله يجر عكازك وتنبذ زي ما نبذك أنت لو كنت مستشعر من الله هتعلم شنو يتراجع يكون عندك مخنة في نفسك المستشعر لعظمه الله دوما له مخنة في نفسه يعني ممكن يذكر ويقول الله يسامحه لأنك مستشعر لعظمة الله دوما فالنفس إذا استغلت عن الذكر يوجب التفرق وإذا استغلت بالذكر يوجب الشهود الشهود شنو شهود شنو شهود عظمه الله فأصلا لماذا لا نشاهد عظمة الله دوما إما لضعف الذكر وإما لضعف القلب أو لوجود موانع أخرى تشتت القلب عن شهود عظمه الله ونحن بحاجة أن شنو أن نشهد عظمة الله ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب طيب ثالثا التسلي عن الحزن طيب التسلي عن الحزن ده شنو وداء ابن القيم خالفوا فيه أنه يرى أن من لم يحزن عليه أن يحزن لعدم حزنه من لم يحزن عليه أن يحزن لشنو لعدم حزنه مثل من إذا أتى مو يعني موقف مؤثر وبكى الأخيار وأنت لم تبكي هم بكوا خوفا من الله وانت أبكي على قصوة قلبك على عدم بكائك إبكي لعدم بكائك عرفت؟ لكن أبو القيم قال شنو؟ هذا أخوانا في كل مقامات الإمام ممكن لكن في مقام الحزء ممكن؟ إذا ما خفت من الله يعني جاء موقف ما خوفك جاء الزال في المنطقة أو جاء حاجة ما خوفتك إنت خاف من عدم خوفك ده؟ خاف من شنو؟ قولكم عدم خوفيت إذا تبو الديني في ده هي خاف منه خاف من عدم الخوف وابكي من عدم شنو؟ من عدم البكاء ولكن ابن القيم يقول لا تحزن من عدم شنو؟ ليه؟ لان الحزن ليس مقام من مقامات شنو؟ ليس من مقامات الايمان المحموده الا في حاله واحده فصلا قال انما يحمد الحزن على فقد الحزن في تضييع الطاعات اخوانا لو كن ضيع طاعه بحزن وبهذه طيب لكن احسن من كده الاشتغال عن الحزن بفرح محمود وهذا كلام تمام تماماً اسم شنو؟ الاشتغال عن الحزن بفرح شنو؟ محمود مثل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فشنو فليفرحوا رحمة الله والأشياء والتوبة والأشياء دي فرح محمود افرح بها بدلا من أن تستغيب الحزن لانه الاشتغال بالحزن لا حد لو مثلا يقول انا فاتتني صلاه وقعدت حزين لحد امتد لا حد فين. ها احد انا خلي بقى الصلاه كلها ولا عامل شنو اعوض بالطاعه افرح بها التعويض بالطاعه والفرح بها الشغل بالفرح المحمود أو لا من شنو من تضييع الوقت في شنو في الحزن طيب جصح المنازل ده شنو طبعا وده بنتكلم عن عن اي منزله الاخبات الـ الـ الورع الخوف التوبة التوبه المحاسبه الانابه كلها في ثلاثه العامه والخاصه والخاصه شنو الخاصة هسه تتكلم عن الحزن العامه الحزن على التفريط في الخدمه وده عرفناه وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الايام نتكلم عن الدرجه الثانيه حزن اهل الاراده وهو حزن على التع... على تعلق القلب بشنو بتفرقه تعلق القلب التفرق يعني انت قلبك مفرر يعني لو انت متعلق به ما, ما ارجعت نفسك اخوان نحن نحن نحن دي حالتنا ليه عندما تعلق القلب يتفرق نحن الآن مفرقين بنجري والأولاد والشفع والرسوم والمدرسة والشغل والكذا قلوبنا ما مع الله قلوبنا ما شنو لكن التقي هذا سائق عربته قاعد مع أولاده مرته يقول انا ادخل السرور الفرع على اولادي طاعة لان يكون مستشعر ده مخلص في العمل ده لله يجي يشتغل يبيع ويشتري يتذكر رحم الله عبد شنو رحم الله عبدا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى لا يبخس ولا كذا وبيأدب ويكون اثناء البيع مستشعر عظمه الله النعمة الدالة وإنه ده ما منه ولا بجهده ولا بقوته وإن لو ما الله كان ممكن يكون شحذ بشحذ في الشارع زي زي أي زول ثاني ويذكر أشياء زي دي قاعد في مكتبك ما شاء الله سكرتير وما يخشوا لك إلا بالهناية بالمواعيد قل بالله شوف حسها ده كله من ربنا وتزلل العباد وهكذا دائما تكون مع ربنا يعني الدنيا يجعلها مطية لشنو بالاخره اما الان ما الذي حصل حصل تعلقا القلب بالدنيا تفرقا حتى أثرت بدل ما تاثر الدين تاثر بالدين على الدنيا بقى الدنيا أثر في الدين كيف تيجي صلي الله اكبر حقيقة القلوب تشتت في أودية الدنيا وبذلك عن ربها تفرقت عن جميع عن جميع تفرقت والثاني قلنا الحزن على تعلق القلب التفرقة وعلى اشتغال النفس عن الشهود بالذكر يعني الشهود يكون بالذكر الشهود جلال الله وهيبته وعلى التسلي على الحزن ذكر عنه قال الهروي ليست الخاصة من مقامات من مقام الحزن في شيء لأن الحزن فقد والخاصه أهل وجد أو أهل وجدان قال الزول في درجه عاليه ما بيحزن قال انه القيم خالفه خالفه كيف قال إن أراد أن الخاصة لا يتعمدون الحزن فهذا صحيح أما إن أراد أن العامة لا يصيبهم ما يصيب البشر من الأحزان فهذا غير صحيح والدليل أن يعقوب من الخاص من الخاص والله قال وبيضت عيناه من الحزن ففي حزن الخاص ما بيعرفوه ما بيعرفوا ما بيمشي يتعمد الحزن لكن يصيبهم من الآلام والأكدار والمصائب وتجري عليهم من الأقدار وهم أهل خاصة وتقوى ما يجري على شنو؟ على بقية العباد ابتلاء وتمحيصا من الله تعالى لهم طيب بعد ذلك الدرية الثالثة من الحزن ودي اخطر أنواع الدرجات يقول رحمه الله تعالى التحزن يعني افتعال الحزن للمعارضات دون الخواطر ومعارضات القصود. واعتراضات الأحكام ده كلام, كلام خطير جدا وأنا برى هذا خراسة هذا المبحث وقيم جدا يعني الجزء الذي قيمه جدا والأجمل ليس كلام الحربي إنما كلام من؟ كلام مخيم رحمه الله الكلام شنو؟ يقول للمعارضات دون الخواطر أحيانا قد يأتيوا اعتراضات مثلا يكون مشتغل بالرجاء يكون في آيات وحادث الرجاء يقول يا الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنط من رحمه يكون عايش مع الرجاء كذا ورحمة الله فجأة يجيه وارد آخر يعترضه التحزل للمعارضات دون الخواطر تأتي معارضة الخوف والله شديد العذاب إن بص ربك لشديد والنار غملاوس حصل هنا معارضات في قلبه طيب أحياناً يعترضه وارد البسط إنه ربنا عنده البسط بيدو وكذا وفجأة يعتريه وارد القبض أو تأتي وده مهم يأتيه وارد الأنث بالله يشعر انه قريب جداً من الله إذا ذكر الله زي يتكلم مع الله طوالي اذا القرآن يكون مستشعر انه كلام الله وكلام الله ذا مخلوق وده كلامه طوالي تكلم الله عز وجل به يكون مستشعر بالمتأذية فجأة وارد الحيبة حيبة منه حيبة الله عز وجل هذه المعارضات توجب الحزن توجب شنو لا. يعني ذلك من مع الرجاء من, من, من, من مع الرجاء فجأة قام يذكر آية الجنه وآية النار مع الجنة وفجأة جاءت النار دي والذقوم والغسلين يعني شنو بجوع حزن على قلبه لكنه يقول أن يكون هذا من قبيل المعارضات لا من قبيل الخواطر لأن الهروي قيده وقال التحذل بالمعارضات دون الخواطر طيب ابن القيم جام قال وهذا يسمى آتار الأسماء والصفات واتصال أشعة أنوارها بالقلب اتصال أشعة أنوار الأسماء وصفات في القلب يعني أنت تتقلب دي أسماء الله مقابلة هو الاول الأول يقابله شنو؟ والآخر والظاهر والباطن تجد شنو أسماء؟ الرحيم الغفور الودود تجي بعدين شنو؟ المتكبر الجبار فهذه اتصال هذه الأشعة بالقلب توجب نوع من أنواع الحظ. ولكنه ليس حزن دائم انما حزن متولد من الخوف من الله يعني اذا كان البسط يولد رجاء القرض يولد شنو خوف اذا كان الرحمه يتولد رجاء الغضب شنو بولد شنو حزن اذا الرحمه يتولد رجاء ال ال ال الانتقام يولد شنو والله عزيز ذو انتقام يولد شنو يولد هذه المقامات هذه المعارضات طيب قال اما معارضات القصود ما هو عنده عنده ثلاثه اشياء ايش كده التحزن للمعارض دون الخواطر الخواطر قد يكون دي خاطره ما تحزن لها لكن لو جاك فعلا أشياء الاسماء والصفات الهيبه جاتك في قلبك هيبه الله ممكن تحزن خوفا منه سبحانه وتعالى و معارضة القصود اخوانا معارضة القصود ده اصعب شيء ليه قال ليه الزول التقي مرات بيقبى بين عملين دار يعني الاثنين دار يعملون في لازم يختار منه واحد عشان يعملون فبيقبى حزين ياخذ بياتو من من, من, من, من الثاني عرفتك يعني مثلا واحد يقول لك يا اخي انا دار الشيء احسن لي اصلي مثلا التراويح. في جماعة ولا بعدين أمشي أقوم الليل مثلا يعني بيكون شنو بيكون متردد يقول لك الأحسن يا تو تريسته طيب ابن القيم قال شنو كيف نفك التعارض يعني القصود نعارض القصود يعني أنت قاصد كم حاجة والأشياء يتعارض عليك تعمل ده في الأول ولا تعمل ده تعمل ده ولا تعمل ده كويس كويس مرات أبوك يقول لك كلام أبوك تقول لك كلام صح ولا ما صح ما تعرف تستطيع يتفهم مشوار معين امك قالت لك امشي المشوار ده اخوها مثلا وابوك قال لك لا ما تمشي انت بتكوشنه معارضنه القصد اي الأفعال تغصب ابن القيم بيقول منهم من يحكم العلم بجهده استثناءاً يعني يسدد بعلم يقول لك يا أخي ده الأم عنده أجر من الأب الأم أمي رجعت ثلاث مرات يعني يمشي لـ لـ لـ ومنهم من يسكن إلى القدر لك كده بشوف البحسش شنو كده ندايو مين كذي نشوف شنو يسكن إلى القدر ومنهم من يكل أمر شيخه في نفس كتاد يقول لك حسا. في واحد يقول لك والله عندي قروش لمساكين ولا مشيبان عمرة يقولك الأحسن لي يا تو فشنو ابن قيم قام جاب منح قال أهم شيء أن تطلب الأرض علما ومعرفة تشو الأكثر شيء برضي عند الله شنو ما اللي تبي ردوه كان ذا مساكين الجوز دي بترضي بترضي الله جوز عمرة دي وكان مشيت بأمر برضه شنو انت شوف الأكثر إرضاء لله من خلال النصوص والأدلة يا تاب كويس بعد ذلك لو ما عرفته انظر إلى الظن الغالب لأنه الشريعة مبنيه على شنو؟ على الظن شنو؟ الغالب وان لم تستطع بالظن الغالب تساوى عندك الأمران رجح أيهما أكثر مصلحة والمصلحه إما بخلال عموم النفع يعني النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص في حاجة تنفع بك في رغبتك في حاجة شنو؟ بتنفع عامة الناس أو في حاجة بزيد إيمانك أكثر من التاني يعني ممكن العمراء تزيد إيمانها أكثر من شنو من ثلاثة مساكين برضو أنت بكون محتاج في الرحلة أنت محتاج لها إيمان بزارة الإيمان مرجح أو مخالفة النفس أو استقلاب مصلحة أخرى لا تحصل من غيرها يعني في واحدة بيجي مصلحتين واحدة فيها مصلحة واحدة أو ترجح بأمنها من الخوف من ففسرة لا تؤمن في لا تؤمن في غيرها في واحده بتؤمنك من الخوف وفي واحده بيتعملوا وبتكون مع خوف دي كلها تعتبر شنو مرجحات طيب ابن قيم يرى حاجه مهمه جدا يرى إنه اهل الجهاد مقدمون على اهل المجاهده يرى اهل شنو الجهاد مقدمون على اهل شنو المجاهده اشاكل السلف قالوا شنو اذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه اهل الثغرى الناس يحترفوا في مسألة شوفنا الثغور بيعملوا شنو امشي بيعملوا ده لما يكون ما في شنو ما في دليل من كتاب ولا شنو ولا سنة طيب أما اعتراضة الأحكام ودي نختم بها الأحكام إما أحكام كونية واحكام شرعية الإنسان ما يعترض لكن يعني ما يعترض على الأحكام لا الشرعيه ولا شنو الكونية المؤمن إذا اعترض على الأحكام الكونية يجيو فزن على اعتراضه مثل شنو كيف يسمع الكلام ده طيب مثلا انت داير عندك مشروع معين بتاع بتاع يعني وظيفه طيب مشيت الموضوع ده انت داير تتوظف في الشركه دي لما رفضوك انت بقيت تبركوا بنفسك ما قلت تقدر الله شنو ما سفع بعد شويه تبين ليك ان الوظيفه دي ما كويسه في واحده اكثر منا لما تشوف واحده اعتراضك كان في من الوظيفة الأولى ذيك. تقول والله يا أخي ما عندنا أحد والله والله ما عندنا أحد. وإحنا يا الواحد كان يعني يزعل من الموضوع ذا يا أخي. يا أخي لكن ماشي ذا بيد الله. بدهم أنت لك الأمر. يعني أنت أحياناً تعترض على أقدار الله دون أن تبرر ذلك. ويتبين لك بعد ذلك أن اعتراضك كان شنو؟ كان عن سوء أدب وخطأ. عندها عليك أن تحسن. ده ما شنو؟ معنى الكلام. أما الاعتراض على أحكام الدينية، مثلا، ربنا أمرك بشيء، اذا الشيء الداقل له الله ذا أخذت له، لا. لكن أخذت به في نفسك منه شيء. كنت تقول لكن يا اخي والله الشيء صعب. وقمت أخذت به، أخذت به لأنه من عند الله. لمن يتجلى لك الأمر على حقيقته وتدرك ما التغير الذي حصل لك والبركة التي أصابتك بفعل الأوامر وطاعة الله. سوف ما حصل منك من اعتراض خفي داخل قلبك من الاعتراض على احكام الله تعالى لا مش مزول ما على احكام الله ولا يعترض بب على درجه النفاق ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط أعمالهم شنزلوا الله ما يعترض المهم الانسان ما يعترض على شيء من الشريعه لان بعض الناس يقوم بالامر وينفذ الاحكام ولكن بعدما أتوا بالامر حمدوا العاقبة يعني كان عاقبه ذلك أنهم شعروا بطمأنينة وزيادة إيمان ولكن كان عندهم شيء من المعارضة ياته ليست الواضحة لكن المعارضة شنو؟ الخفية وهم قهروا هذه المعارضة الخفية بإنزام النفس بإحكام الأمر ألزموها بالطاعة بعد ذلك شعروا بشنو؟ شعروا بالطمأنينة فندموا على تلك المعارضة الخفية من قلوبهم بذلك نقول قد انتهينا من المنزلة كاملة وهي منزلة شنو منزلة الحزن أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل. يتقبل الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته